آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنطرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماءا بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا فانشرنا به بلده ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم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 أم تأخذ مما يخلق بنات وأصفى كون بالبنين وإذا بوشرا أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودة ظل وجهه مسودة وهو كذين أو من ينشئ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 بل قالوا إن وجدنا أبا على أمته وإن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال إِلَّا إلا قال مترفواها إن وجدنا أبا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم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 لبيوتهم شقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وذي بيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة إن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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين سبأ سالقرين ولئن فعلتم اليوم إرضمتم أنكم في المعاد مشتركون أفئد تسمع الصمم أو تهد العمي وَمَن كَانَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أولي أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك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 فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخْزَيْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَنَهُمُ يَرْجِعُونَ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 قال يا قوم أليس لي ملق مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يوبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 ألائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدن كم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيمون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم